بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا وارضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحاب اجمعين وبعد فلازال حديثنا موصول من توفيق سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا التفسير المبارك وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن الدماصر السئدي رحمه الله تعالى ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض يقول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا إلا أن تستقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبذوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير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 أي يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم ومن يفعل ذلك التولي فليس من الله في شيء أي فهو بريء من الله والله بريء منه فقوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم وقوله الا ان تستقوا منهم تقاه اي الا ان تخافوا على انفسكم في ابداء العداوه للكاسرين فلكم في هذه الحال الرخصه في المسالمه والمهادنه لا تتولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصر ويحذرهم الله نفسه أي فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية الناس فانه هو الذي يتولى شؤون العباد وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه فيجازي من قدم حقوقه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور سواء أخفاه العباد أو أبدوه كما أن علمه محيط بكل شيء في السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية ومع احاطه علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم ذكر لهم ايضا داعيا آخر إلى مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه وأعمالهم حينئذ من خير وشر محبرة فحينئذ يرتبط أهل الخير بما قدموا لأنفسهم ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوا محضرا ويودون أم بينهم وبينه امدا بعيدا فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له اخذ الحجر والتوقي من الاعمال التي توجب الفضيحه والعقوبه والاستعداد بالاعمال الصالحه التي توجب السعاده والمثوبه ولهذا قال تعالى ويحذركم الله نفسه وذلك بما يبدي لكم من اوصاف عظمته وكمال عبده وشده نكاله ومع شدة عقابه فانه رؤوف رحيم ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد كما قال تعالى لما ذكر العقوبات ذلك يخوف الله به عباده يا عبادك التقون فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات فنساله تعالى أن يتمم علينا احسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم نعم هذه الآيات هي في الحقيقة سلسلة جديدة لتربية النفوس فالله تبارك وتعالى يربي المؤمنين بكتاب ولا اعظم من تربية القرآن التي تشير في كل آيات من آيات القرآن إلى لون جديد او إلى تأكيد أمر صاد وهكذا تتوالى آيات القرآن بين تاكيد ما صدق طارف وبين تأسيس ما لم يسبق طارفا أخرى ولهذا كانت آياته بردا وسلاما على قلوب الذين آمنوا وكان القرآن بحق شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة عظمت به النعمة وكملت به المنة يا أيها الناس قد جاءتكم وعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فلوقف الإنسان عند القرآن وتدبر ما فيه من معان تبين له في كل ايه من ايات القرآن تبين له لون جديد من الوان السربيه ولهذا فلا تنفذ عجائبه ولا تقتصر او يقتصر اقتباس الخير منه على عصر دون عصر كل يأخذ منه على قدر السعه او على قدر رزق الله عز وجل له أخذ الصحابة من القرآن اعلى أنواع الهداية ولم ينفذ بل لازالت عجائبه تطرى ولازالت أنواع هدايته في الخلق موجوده يأتي من بعدهم فيأخذ وكل من نظر إلى القرآن يشعر بأن القرآن إنما يخاطبه وحده وإنما يعالج قضيته وحده وأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه تلك الآيات وقصده بهذه الآيات لكن حينما ينكشف الران على القلوب وحينما تصبح القلوب نقية طاهرة فحينئذ تقتبس من القرآن وإلا فالمعاصي مظلمة وتحول بين الإنسان وبين تلمس هذه الهداية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لون جديد أحبتي في الله من ألوان هذه التلبية يذكر الله سبحانه وتعالى في قوله لا يتخذ مؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير هذا نهي من الله تبارك وتعالى وهذا النهي يقتضي التحريم أن يحصل نوع موالاة من المؤمن للكافر ليس المؤمن وليا للكافر أبدا أبدا ولا تكتمع في قلب المؤمن محبه مؤمن ومحبه كافر حيثما وجدت محبة المؤمن ارتفعت محبة الكافر فمحبه الكافر نقص او انعدام للايمان نقص او انعدام وكيف تحب كافرا كيف كيف هذا لا يستقيم ابدا لا يستقيم في قلبك محبة من عبد صنما او وثنا او ابى ان يسلم او هذا رسول الله أو سبه هذا مستحيل كيف يكون في قلب الإنسان محبة لكافر ليه ليهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي أو عدو لله ورسوله مستحيل بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده عداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده فيا أيها الذين آمنوا واصلوا أنفسكم على هذا ولاء وبراء من تحب ومن تبغض من تحب ومن تبغض كما ذكرنا من قبل أصل من أصول التربية لابد أن تضع عنوانها أمامك ويكون بارزا في بيتك بارزا في تربيتك للأمة بارزا في توجيهك لمن تحت يدك لابد من تحب ومن تعاد حتى يحصل تميز للطائفة المؤمنة المحبوبة التي يحصل لها الموالاة وبين الصائفة غير المؤمنه المبغضة التي يحصل لها العذاب ولاء وبراء يا أيها الذين آمنوا من منكم عن دينه ياتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة عن المؤمنين أعزة عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه يؤتون الزكاه وهم حتى المسلم العاصي له ولاء وبراء ولاء بمقتضى ما عنده من اصل الايمان وضراء بمقتضى ما عنده من المعاصي فقلبك قلب ابيض ابيض نقي اذا وجدت شيئا يعارض الحق اكتشفه وبينه كأحدث الأجهزة واعلى الأجهزة اتقانا فإنها تكتشف ما لم تكتشف الأجهزة الأخرى، أجهزة التحليل وكذا التي يذهب الناس للتحليل ممكن تذهب إلى معمل تحليل يخرج عندك مرضا معينا، معمل آخر لا مئة بالمئة، معمل يقول لا شيء عندك ومعمل يقول عندك شيء، هذا راجع لمن؟ هل هو المهارة الطبيب الدكتور صاحب المعمل أو مهارة الجهاز؟ هذا الى مهاره الجهاز فالجهاز لما كان عاليا وكان متقنا كان مكتشفا فهكذا قلب المؤمن لا يمكن يوالي ويعادي الا لله سبحانه وتعالى مسلم على العين والراس بمقتضى ما عنده من إسلام شرب خمرا هذا لا يمكن يوالي لا يمكن يحب فيه ذلك ابدا ابدا ولو كان اقرب قريب كفر وخرج وارتد فليس له أبدا ادنى ادنى ادنى مثقال ذرة من محبة طالما أنه ترك الإسلام وارتد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشائرتهم ولكن كذب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح قال هذه وصيتك بي ألست بأخيك؟ قال لست أخي إنما هذا أخي قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموالنا اقترفتموها وتجاره تخشون كفاده ومساكن تربونها احب اليكم من الله ورسوله وجاد في سبيلي فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يذل قوما فاسقين هذه التربيه ليس فيها ترخص قط وليس فيها اكراه وغير اكراه وليس فيها ضعف وقوه عشت قويا ايها المسلم واستطعت ان تطبق مقتضى هذا الولاء والبراء لتفتح البلدان بقوتك العتاديه او ضعفت فتقلصت فتوحاتك ومكثت في بلدك هذا ما دخل له بذلك ولاء القلب وبراءته انتبهوا ارجو ان تنتبهوا ولاء القلب وبراءته هذه لا تتغير بقوة أو ضع حاربت أو عاهدت وسلمت هذه لا علاقة لها لأن القلب لا يصل إليه أحد وليس القلب محل إكراه او مداهمة أو مداراة أو مصالحة أو معهد القلب شيء والسياسة الشرعية شيء آخر القلب هذا إن نقص ولاؤه أو برائه فاعلم أن ذلك إشارة إلى نقص إيمانه ما له علاقة أبدا ليس له علاقة محبة القلب موجة القلب ولو القلب وبراءته كذا هذه لا علاقة له لا بقوة ولا بضعف ولا بكذا ولا بكذا ابدا هذه لا علاقة له بهذا هذه ان تغيرت بنقص فاعلم أن ذلك الدليل البعث إيه ده ضعف إيمان ولهذا أجمع أهل العلم أجمع أهل العلم على أن الإكراه لا يعتبر في القلب ما تقول والله أنا أصلاً على محبة هذا الكاث لا أكرهت على قولة الكفر متصور هذا والله رخص لك في ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني قد يقرأ الإنسان على سبب الله ورسوله قد يقرأ الإنسان على سبب القرآن قد يقرأ على هذا هذا يعتبر باتفاق وإجماع بين أهل العلم إذا كان من قادر على تنفيذ ما توعد به لكن الذي لا يعتبر أيضا اجماعا عند أهل العلم في الإكراه وإكراه إكراه القلب تقول الله تنام يعني وكيت على المحبه هذه محبه غصب عنه ما هو قالوا له يا تشبنا يا مقتلك ايه علاقه هل لهم اطلاع على القلب عشان يعرف انت بتحبه ولا متحبوش؟ هذه معاني اصلا قدح في القلب ما لها علاقه قل له انا كذا قل له اي حاجه يعني يتصور سب القران مع كمال الايمان هذا يتصور سب القرآن مع كمال الإيمان متصور في حالة الاكراه في حالة الإكراف هذا متصور وإظهار القرآن تلاوته وحفظا وتطبيقا عمليا في الواقع مع بغض حروفه متصور في المنافقين وليس بغض كلمات أو آيات أما أن يتصور أن القلب هذا يحب وهو لا يرضى مكر على المحبة مكر على الموده هذا مستحيل هذا مستحيل ولهذا لا يعتبر الإكراه في لا يعتبر الإكراه في القلب او الميل القلب أو الموده ولهذا في حرام وما يتولهم منكم فإنه إيه؟ فإنه منهم فإنه منهم وعليه جاءت ثم تتمة الآية حتى يكمل الحكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين لا تتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين طيب وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلى هنا قد يقع نوع اشتباه طيب وإذا كنا ضعفاء ولجعنا إلى نوع معاهده إلى نوع مصالحة الى نوع من السياسه الشرعيه قد نضحك احيانا قد نمرر اشياء احيانا قد نفعل كذا احيانا بعض الأشياء هذه سبب نعمل ايه ونحن ضعفاء وطبعا ذا قد يدخل في النهج ماذا نصنع هذا كمال التشريع بقى. هذا كمال التشريع وكمال التربيه إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا أن تتقوا منهم تقاه قال الشيخ رحمه الله تعالى إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوه للكافرين فلكم في هذه الحال الرخصه في المسالمه والمهادنة لا في التولي الذي ومحبة القلب الذي تتبعه النصرة خلي بالك ذي كلها مصطلحات حط تحتها وخلي بالك حط تولي محبه قلب نصرة خلاص تخافوا على أنفسكم هذه كلها مصطلحات لابد أن تدرس في هذا الباب لازم إلا أن تبتقوا منهم ثقاف إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العدوات لمن؟ للكافرية طيب شنائد ماذا نبطع لو رحنا بأنهم أنتم كذا وكذا وسنفعل وثا وس... ولن ابقي يدنا في ايديكم انتم خاضوا انتم خونة متى راحيتم عهدا متى أقمتم صلحا انتم كذا انتم كذا طيب وبعدين ما هيذات بطشهم لنا وهذا سيؤثر على اقامتنا للدين طب ماذا نصنع هنا الا ان تتقوا من تقوا الا ان تخافوا على انفسكم فتظهروا نوعا مسالمه او نوعا مهادنه صلح عهد خدوا شويه حاجات سيبولنا شويه حاجات طب مش عارف ايه طيب كذا تا من انواع هذه السياسات الشرعيه اذا حصل هذا اذا حصل هذا فهذا مما رخصت فيه الشريعه يبقى لا نمشي على خط واحد فناخذ نصف الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو لا يتخذ المؤمنون كافرين اولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فانظروا مش عارف ايه وانظروا ايه وانظروا كذا وانظروا كذا. فهؤلاء ليسوا من الله في شيء. هذا هو نص القرآن ليس من الله في شيء. عاهدوهم صافحوهم سالموهم وقع معهم العقود وقع معهم العهود. هذه كذا كذا. ليس من الله في شيء خونه ينبغي أن نفعل كذا وكذا ليس عدونا شارون ولا عدونا كلينتون ولا عدونا كذا بقدر ما هم فلان وفلان وفلان وفلان الذين وضعوا أيديهم وأذلوا المسلمين وجعلوا رؤوسهم في التراب وفعلوا كذا وانظروا يوم كذا فعلوا كذا وانظروا يوم كذا فعلوا كذا طيب لو أنك أنت الحاكم او أنت الرئيس ماذا تصنع في لحظات الضعف؟ أخبرنا ماذا تصنع جاءت الرخصة هنا إلا لماذا نحذف إلا ديت لماذا نحذفها أليست من كمال التربية في هذا الموضوع هذا موضوع الولاء والبراء هذا موضوع الولاء والبراء في أوضح صوره فليس من الله في شيء وشيء هذه نكره في سياق النفل تفيد العموم لاسيما يما إذا سبقت بمن يعني أكدت هذا العموم كمان ليس من الله في شيء اللي هو تولي القلب تولي القلب حين انعقل القلب على محبة يتبعها نصرة لدينه نصرة لدينه فحينئذ ليس من الله في شيء لكن إن كان القلب مفغضاً على ولاء وبراء حقيقي ثم حصل نوع ثقية إلا أن تتقوا منهم ثقاه فهذا مما رخصت فيه الشريعة يبقى كمال التربية لابد أن يكون بالمسألتين بالأمرين معاً ليه نمشي على خط واحد ليه نمشي على خط واحد يا إما تنيع الفوارق ولا, ولا ولا براء بل هم ونحن على حد سواء أو التأكيد على أن جانب الوحد هو الذي يليقه ألا وجانب المواجهة في جميع الأحوال وفي جميع الظروف طيب لماذا لا نربي على هذا هذه تربية آية وحد بل هذا في بعض آية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يا من أذبتهم الفوارق يا من جعلتم الإسلام والنصرانية واليهودية شيئا واحدا لا لا فارق بين هذا ولا ذاك أين الولاء والبراء ولا يكون من وبراء يكون من من إن هدم هذا الرص عندك وأيضا من يجعل محادثتهم مصالحتهم مهادنتهم شيئا يتناسى مع الولاء والبراء فرق بين أمرين بين باطن وظاهر بين باطن ما تاثير عليه قصر ومن يذهب ولاؤه وبراؤه ويتولى هؤلاء فينصرهم لدينهم فليس هذا من الله في شيء كافر التولي الذي ينعقد عليه القلب وتحب هؤلاء لدينهم وتنصر هؤلاء لدينهم لتنصر النصراني على الاسلام اين الاسلام الذي في قلبك ليس في قلبك ايمان ليس في قلبك ايمان ابدا هذا كفر هذا هو القلب فرق بين هذا التواني بالقلب وبين الظاهر ايه الظاهر هذه هي هذه هي عندكم هذا بدني هذا لساني في قاعد صارح وقع هذا عمل جوارح وقع بيدك تكلم بلسانك افعل نوعا من المدارات خدهاته مصالح مفاسد مصالح ومفاسد أما هذا القلب لا يقربه شيء أبدا هذا القلب لا يقربه شيء ويكون هذا من باب ضرء المفاسد وجلب المصالح حتى إذا قويت دولة الإسلام وقوية وقويت امارته فهذه أشياء تعدل بعد ذلك لا تخان ايضا ولا تنقض ولكنها تعدل واما تخاصلنا من قوم خيانة فانبدل على سوائل إن الله لا يحب الخائنين خلاص احنا بيننا في قوة هذا الذي بيننا وبينكم انقض قد انتوا يا تتركوا لنا كذا يا ترجعوا احنا كنا بنعطيكم بعض ثرواتنا فهذه ثرواتنا ولا يحل لكم أن تأخذوها ولن نعطيكم بعد اليوم لا لا سنقيم حربا بيننا وبينك خلاص أقيم الحرب بيننا وبينكم فنحن على استعداد للقاء لكن كذا أخبرناكم إما وإما لكننا لا نعرف الخيانة حتى هذه لا نعرفها لا نعرف الخيانة وإما تقفلنا من قوم الخيانة فانبد إليهم على سوائل إن الله لا يحب الخائنين هذه التربية أخواني. هذه تربية العلماء هذه تربية الراسخين التي تنبتق من القرآن هذه الموازنة هذه الوسطية تكلم عن الولاء والبراء لكن في مسائل تطرأ وهل هذه المسائل بها تطرأ فتكون الرخصة لمجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرا عندنا وتكون رخصه لنا يعني عجيب ان تعتبر هذا في الزمن الماضي صالح النبي وعاهد صلى الله عليه وسلم واعطى واخذ واهدى واهدي وأهد اليه ودعا عليهم ودعا لهم كل هذا يجري من النبي صلى الله عليه وسلم مع اننا نقول مثلا لو الامر عقلي ليه يعني ليه ليه هذه الرخصه اليس الله نصيرنا سبحانه وتعالى اليس الله عز وجل معيدنا اليس الله نصر عصابة المؤمنه هذه على ما هذه الرخص هذه الرخص في امثالنا مثلا من ضعف الايمان لكنك لا تمس سيره النبي صلى الله عليه وسلم او تحاول اخفاها اللهم الا إذا وجدت اثرا او حديثا يدعم منهجك الذي تؤصل تأتي به بي وتنشره بين الناس خلي بالكوا يا اخوان احنا مش بنتكلم على فكره ممكن واحد يقول لا هو كل درس يعني هنقعد احنا مش بنتكلم كل احنا عارفين نتكلم ايه بس هو ده هو ده الشرط يعني نعمل ايه طيب ما هو ده النصوص بقى ما هو التعاون مع النصوص نقرا في مسلم نقرا في القران وده بيطلع يعني مش عايز حد يقول ايه يزهق ما تزهقش ما هو ده القران نعمل ايه طيب يعني احنا مش جايين معدين مثلا محاضره للرب مش عارف على لا يا اخوان دي مش ردود دي اضاحات دي بيانات دي هداة القرآن طيب حد يفسر ممكن يجي شوفونا يعني عايزين نعرف ايه فليس من الله في شيء وبعدين الا طيب يعني نعمل ايه ام نقول للناس فليس من الله في شيء ونقرر ولا ابراء لكن نقول الا ام تتقوا منه انتقاه يبقى ما تاخدش خط واحد وتحكم به ان هذا من التولي المخرج من الملة وهذا من كذا لا في مخرج بنا في محرم في جائز خلي بالك في مخرج منه وهو التولي ولا يكون إلا بالقلب الذي يدبعه نصرى من أجل الدين وفي موالاه تكون محرم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء بعضهم أولياء بعض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء آآ آآ في القدعين بالموادات وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بلاي ربكم وإن كنوا خرجتم جهادا في السبيل وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة وأنا على ما قفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل يا أيها الذين أمنوا وما يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل لكن ليس كافرا وهذا فعل مين فعل حاطب ورد الله عنه وعطلوا هذا خاص بحاطب حاطب, حاطب هنا سبب لكن الآية يا أيها الذين أمنوا مش يا حاطب مش يا أهل بدر مش يا أهل بدر يا أيها الذين آمنوا تربية في حاطب مش يا أهل بدر بدر اعملوا ما شئتوا فقد غفرت لكم لا ليس هذا مما اختصى به أهل بدر رضي الله عنهم لكن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عليهم وما يفعلوا منكم فقد يظل سواء السبيل كفر حاطب أبدا ما كفر حاطب لكن ارتكب محرما وإن كان متاولا لكن اهل بدر لا يعفون بإطلاق اهل بدر ان ارتكبوا حدا اقيم عليهم وان استوجبوا عقوبه اقيمت عليهم وهناك ما هو جائز كما صالح النبي عاهد صلى الله عليه وسلم وكما اخبر الصحابة في الخندق لما قال بانه يريد ان يعطي غطفان بعض ثمار المدينة لكن استشار الصحابة في ذلك ولو كان حراما لما استشاره في محرم صلى الله عليه وسلم يعني ممكن يعطي ثلث ثمار المدينة يذهب لهؤلاء فهذه معاني كررت في القرآن لتتقرّر في النفوس، وليس من قبيل نحن نتكلم هذه المعاني يعني نأتي قاصدين نحن نتكلم مهرضاة نمسك جماع الفلانيين دول ولا العلانيين لا، وإنما هذه نصوص القرآن، هذه نصوص القرآن اللي إحنا لما نسمع عنها للأسف شدوا حفظوها وتلونها في المحاريث، لكن هذه الهداية لماذا تُشِد هذه الهداية كامورية لا تُتَشِدُ. فليس من الله في شيء لكن في اللي انت تقل وتقال فلا بد ان, أن فرق بين القلب وبين الجوارح بين القلب الذي هو انعقاد, انعقاد على المحبه لا لا ابدا هذه لا تكون قل ان كان احب اليكم من الله يعرف احب التعبير والمحبه وهي قلبيه موده وهي فالقلب لا يجوز ولا يمارس عليه الإكرار ولا يتغير القلب ومتى ما تغير فهو دليل نقص إيمان أو انعدام إيمان أما الجوارح أما الظاهر فتلك سياسة شرعية على حسب ما يرى ولي الامر يرى صلحا يرى مهدنة يرى كذا يرى كذا هذه مسائل أخرى تدور بين بين التحريم او الجواهي او إن كانت نصرة تقتضي نصرة للدين يعني من اجل الدين فهذه كفر هذه كفر لكن هل هناك منذوحة هل هناك رخصة كأن يتعامل ولي الامر بنوع من المدارات والمداهنة بشرط أن يكون هذا توليا يتبعه نصر من أجل الدين الجواب نعم فعله النبي وفعله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ما هذا لهذا العصر عصر الضعف والخور وعصر قلة من يتبنى الاسلام كقضيه القضية ونوجب على الناس إنه لابد ما في رخص لابد اضرب اعمل سوي فجر روح تعالى ونوجب ذلك على الشعوب العزل نوجب ذلك عليهم ما جاء في القرآن من نصوص الولاء والبراء العالي عن الرخص نجيبها على الشعوب العزل أو نجيبها على الأفراد الذين لم يكون قدرة ولا قوة يبقى هذه تربية القران يا أخوان هذه تربية القرآن وهذا توجيه الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء هنا وقفت الآية لا إلا أن تتقوا منهم تقا هذه التقيه المحموده ليس التقيير منطوي على النفاق فقهيه الروافض وانما التقيه المحموده التي يظهر ولي الامر بعض موافقه بعض المصالح وهذا من رحمه الله وهذا فيه اشاره الى تشوف الشريعه في لحظات الضعف الى الاخذ بالرخص الم يصم ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شده في الصوم فقال النبي اولئك العصاه اليس كذلك الم الناس يؤدون العبادة يؤدون العبادة لكن شددوا على انفسهم في موضوع تسعهم الرخصة فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاه كذلك إذا قاتل أولاسهم في زمن تسعهم الرخصة بل يلزمهم الرخصة فابوا إلى ذلك أولئك العصاه أولئك العصاه أولئك العصاه فليس كل من فعل طاعة شفعت له طاعته لابد أن تكون على وفق الشر زي ما احنا بنكرر دائما لا تنسوا القاعدة الكتاب الهادي والسيف الناصر لا بد أن يكون السيف على وفق الكتاب لا أن يكون السيف على وفق الكتاب اوع تفصل بين الأمرين ما في سيف ناصر بلا كتاب هادي ولا في كتاب هادي يسلم إلى الخور وإلى الضعف وإلى تمييع الأمر وإلى تطبيع الأحوال فلا يبقى كفر وإيمان ولا يبقى يهودية ولا نصرانية ابدا ولاء وبراء منضبطان في القلب معروفان ثم أيضا مترجمان في لحظات القوه إلى جهاد في سبيل الله جهاد الكفاره للمنفقين والله علي وما هو جنم لكن أيضا منضبط هذا السيف بما يرحم المؤمنين في حالات الضعف وفي حالات آآ آآ العجز آآ بهذه وتكون ايضا هذه من هدايه الايه من هدايه القران يبقى ماذا بعد إلا لماذا نحذف التربية إلا وما بعد إلا إلا, إلا من أكره وقلبه تبعينهم بالإيمان إلا أن تتقوا منهم ثقاه رخف في الشريعة إلى هذا إن مواثيرة وحدة نغمة واحده وهذه النغمة التي تستهوي قلوب العوام هذه النغمة التي تستهوي قلوب العوام يبقى هذه تربية القرآن ويدخل فيها أيضاً قوله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه، وهذا ما بالوعيد، يحذركم الله مخالفته في الأمرين، مخالفته في التولي حينما يأخذ الواحد من هذا الكافر ولياً يحبه ويحذركم الله نفسه حينما لا تترخصون بتلك الرخص التي اباحها لكم في لحظات ضعف إلا أن تتقل من فالتحذير مصب على الأمرين وليس على التولي فقط ولما تحذير مصب على الأمرين لأن التحذير يكون من المخالفة والمخالفة تكون في الأمرين في التولي حيث لا يكون وفي أيضا الاقتحام والمخاطرة حيث لا تكون ادخلوا النار اختلفوا ندخل النار ولا ندخلش النار ندخل النار بموجب السمع والطاعه للأمير ولا لا ندخل النار بموجب نصوص الشريعة التي تجعل الطاعة في المعروف ولا تودي الانسان إلى تلك المخاطرة ما في عندنا في الشريعة قط نص يقول ادخل النار لأي سبب من الاسباب ولا عندنا في الشريعة قط نص يقول اقتل نفسك والله لو وجد لانقلبت قاعده التشريع ولم يكن تكليفا بمقدور يا اخواني إذا كلفت بقتل نفسك كيف يكون التكليف بمقدور أفي قدرتك أن تقتل نفسك لا الشريعة المبنية على المصالح الشريعة المبنية على استقاء النفس لتعبد ربها سبحانه وتعالى ما عندنا نص أبدا يقول كده في نص يقول ادخل ما في نص يقول اقتل نفسك عاوزين ده نريد نص حد عارفه طلبه العلم حد عارف نص تبدا يتمشى مع اصول الشريعه العامه مقاصد الشريعه بالشرع الرحيم اللي يقول لي افطر وانا صيب اذا سافرت وانا مسافر طيران بقى شرع الرحيم اللي يقول لي افطر اذا مرضت وانا مش مرضي هيشرف بيه على الهلاك ده انا بس كنا استغنى عليه شويه بس مش قادر اواصل مش يعني بقى شرع اللي يقول يقولي صلي رحلتين بدل الاربعه وانا ممكن اقعد ثلاث ايام في البلد اقدر صل 4 بشعر يقول لي اقعد ما تقعدش عندك خشونة في رجلك اقعد اقعد مش قادر امشي مفيش اشكال او ما بهذا الشعر يقول لي ادخل النار بهذا الشعر يقول النار بهذا الشعر يقول لي اقتل نفسك لا وجوبا ولا رخصه لأنها لو كانت رخصة لعلق الله عز وجل عليها أجرا, أجرا ولو مستحبا يعني مش من شاء ومن شاء فينبالئ ناس حملهم الجهاد والعاطفة على أن يأخذوا بالمستحب بل ولا هذا لم تأتي الشريعة في واجب أو مستحب بقتل النفس أو دخول النار يا أخواني يا أخواني بارك الله فيكم انتبهوا لمثل هذه الأشياء انتبهوا احنا مش يعني طلبة علم احنا مثل كده بس خلي بالكم هذه أصول اهو هي لتربية القرآن وذل العالم كل, كل من يفت هذا بحل التبجير هذا فين هو دلنا يا أخي على نصر فيه ان الشريعة تتشوف حتى إلى قتل الانسان نفسه او حرق الانسان نفسه الحرق لا ولاد ابن عباس انكر على علي وهو يحرق قوما يقولون انت الله حتى من الغير لا يعذب بالنار الا رب النار يبقى الشريعة بتقولك انت بقى حرق نفسك فضل ان يعد ذلك جهاد جهادا وبطوله فضل ان يعلو الامر ليعد من اثب غير هذا النوم المتخاذلين ومن القاعدين شوفوا بقى ما هو خلاص لو طالما الباب اتفتح بتترتب بقى الخطوات واحد ده الجهاد اثنين ده اللي بيعمل كده متخاذل ثلاثه الزام الناس بهذا تلك نفوس تلك أرواح قسمت الى بريها ونلاقي بقى زرائد ونلاقي كلام ونلاقي اعلام ونلاقي تعليقات ونلاقي كذا اولئك اولئك اولئك انما احنا اردنا بالحد من الاخرين عك من علينا سعود الدنيا في وشنا انا شايف اننا العلم واحنا زعلانين ونصلي واحنا زعلانين مش عارفين ما هو لازم وانت ما ما قتلتش نفسك ليه انت ما تخش النار ليه هي دي هي دي هي دي المحور ان ما نطلب العلم مش عاوزينه ده مش عاوزينه ولهذا لا يدعون العلم من أبدا ولا في جماعة واحدة تدعون العلم أبدا الدين واحد رئيس في جماعة يتسمع لك مثل أو يجمعك على دار ما هو دي المساجد ايه ما هو دي المساجدة في جميع المرات وجميع المحافظة إيه اللي من بحيرة وإيه من كفر الشيخ وإيه اللي من منصورة وإيه من يلا روح روح درس كده لاي جماعه جماعة من الجماعات حربوها كله الجهاد الجهاد ثابوا ما كلفنا به ما في حياتنا روح هذا القرآن وتفسيره تلك السنة وفهمها الروح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فقال لهم النار قالوا لا اختلفوا هذا وتوقفوا وعادوا إلى النبي خلي بالك بقى من اللي جاي قال أما إنكم لما استفتوا النبي أما إنكم لو دخلتموها ما خرجتم منها دي بقى أخطر شيء في الموضوع طيب الخطورة فين؟ اين الخطوره اما انكم لو دخلتم فيها ما خرجتم منه ولا تعذرون بجهلكم لوضوح الامر كان ينبغي السؤال كان ينبغي الرجوع الى العلم كان ينبغي كذا انما ياتي في احدكم فيودي بحياته ومقاصد الشريعة وأصولها العامه أمامكم ولا تلتفتون عليها كما قال ابن القيم في زاد المعاد وسبب ذلك أنهم لو دخلوا ما من خرجوا منها أنهم مفرطون لو دخلوا لكن الحمد لله ما دخلوا واحنا لن ندخلها أبدا بإذن الله ولن نقتل أنفسنا أبدا إلا جهادا في سبيل الله جهادا شرعيا وراء امام تحت راية متميزة ولن نعطل الجهاد قط ونقول عز المسلمين فيه وعز الإسلام فيه ولكن إن تعطل سيفاً وسناناً فلن نعطله حجةً وبياناً فيا من صدق في الجهاد بحق وأنت تراه متعطلاً بالسيف والسنان حتى ولو لم يكن لأهله عذر فاين جهدك في الجهاد بالحجه والبيان أو دلالة الأمة على الهلك بهذا فهذه ذات القرآن يا اخوان هذه ذات القرآن التي تتقطر منه في كل حرث من حروفه فضلا عن آيات من آياته أو صورة من صوره منهج متكامل لكن من يفهم الذي يأخذ بسهم اهل العلم والذي يرجع إلى كتب التفاسير وفهم سلف الأمة حينئذ سينتج عنده هذا تربى على الولاء والبراء من عدوك من وليك هذه مسألة أصيلة لكن في نفس الوقت أيضا تربى على مسألة الرخص فالشريعة عزيمه ورخصة عزيمه حين لا يسعك إلا هذا رخصة حين تدلك الشريعة على هذا ثم منظر المقاصد العامة في الشريعة في موطن تحب الرخصة وفي موطن آخر تحب لك أن تأخذ في موطن تحب العظيمة وفي موطن آخر تحب لك أن تأخذ بالرخصة وعلى هذا طبق النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء ومن بعده من التابعين رضي الله عن الجميع من صحبه كرام ومن تابعين امتثلوا ما كانوا عليه فرفعوا راية الإسلام حتى في لحظات الاختلاس فيما بينهم لم يكن هناك تخلف قط بين الكتاب الهادي والسيف الناصر أبدا لم يكن تخلف قط بين الكتاب الهادي وبين السيف الناصر نعم طيب لعلنا نختصر على هذه الآن ولهذا أنا أقول دائما للذي يقول هذا يعني لماذا كذا لماذا كذا ندندل على مثل هذه نقول طيب هو في حل واحد يعني الحل ان احنا نترك كتب اهل العلم وبعدين بقى نختار الموضوعات اللي احنا نتكلم فيها شو ما نزعلش حد فالحل ان احنا نترك كتب اهل العلم وننترك كتب السن لكن هو ذنبنا اننا نرتبط بكتب اهل العلم هذا هو ذنب وتلك جريمته